وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت تثاوى في أهل مدين تسلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب قُوِّرْ إِذْ نَادَينَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أتَاهُم مِن نَذيرٍ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أتَاهُم مِن نَذيرٍ لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا